وَيُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَمْ أَكُنْ قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن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 أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله و ابارئ الاكماء والاذرص واحيل الموت باذن الله وانبئكم بما تاكلون وما تدخرون في قيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقاً لما بين يدي من وَرَاثِي وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَاجْتَنِبُوا بِآيَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ فَتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون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 sa'isa min gumul kufra qala man ila allah قَالَ الْحَوَونَ نَحننُ أَصَُ اللَِّ آممَن النَّ بِلِ وَشْ هَدَ